من تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب اي طبعا احنا تاخر لان واحد تأخر عشان صلاه العشاء لسه مخلصها دلوقتي في السجاد دلوقتي من المسجد اللهم امين رب العالمين الله يكن قرب لحظة بس يا جماعة عشان نفتح بيئة البرامج لان في برامج تانية كان فرج احنا شغالين فيه وبرضه البيلوكس ان شاء الله <تصفيق> صفحة ثمانية وثلاثين، ثمانية وثلاثين. سحابة الخلق الله فنظر فإذا فيها جبل فقال السلام عليك يا رسول الله إنا ربك قد سمع قول قومك كنف وما ردوا به عليه وقد أرسلنا عليه ملك الجبال بأمر ما شئت قال فسأله ملك الجبال عليه وقال السلام عليك يا رسول الله إنا ربك قد سمع قول قومك كنف وما ردوا به عليه وقد أمرني أن أطيعك ما شئت فلا إيش يا رسول الله لأطلب علي من عليهم ودخ شباني جبالاني بينما كترطاشا وده لو عايز أنا لدي جبال ذا كده والجبال كده هم أضلوا المس. سترسة مسألة إنما بيه محر الرحمة ويا ابو الحمد قال لداني فإنه إذا أرش الله أن يخرج أصلابهم من يوحد الله يا سلام وده اللي حصل بالفعل يا شباب إيه اللي حصل خارج من ظهر أبي جهن أجربت أبي جهن من الظهر الوليد خارج الوليد وهكذا شب الرحمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهدوا أن محمدا عبده ورسوله. هنستكمن إن شاء الله من الصفحة رقم 38 من كتاب تسليت المصاب بما في البلوى من النفع والثواب. قال المؤلف حفظه الله ومما يتسلى به المصاب أن يعلم أن المصائب والشدائد تمنع من الفخر والخيلاء تمنع من الفخر والخيلاء والتكبر والتجبر اسمع فلو فانما نمرود لو كان فقيرا فإنما نمرود لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج ابراهيم في ربه سبحان الله لكن حمله بطر الملك على ذلك ولكن حمله بطر الملك على ذلك ولو ابتليا ولو ابتليا فرعون بمثل ذلك لما قال انا ربكم الاعلى سبحان الله شايفين فالانسان منا يا الله سبحانه وتعالى يحمد الله سبحانه وتعالى خلاص فالانسان من اذا ابتلي بشيء ما يدري ما يدري ما يدري يعني ممكن يستخدم هذا الامر في غير طاعه الله سبحانه وتعالى Ik hmm. wil oh. خلاص فربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي الانسان بمرض ما ويعجب يقول سبحان الله يعني لماذا يعني ابتلاني الله بهذا المرض طبعا يعني هذا اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ولكن ليحمد الله سبحانه وتعالى على ان ابتلاه الله بهذا المرض لأن الانسان يعني سبحان الله لما يستشعر هذه الامور وما يتسلى به المصاب ان يعلم ان المصائب والشدائد تمنع من الفخر والخيلاء والتكبر والتجبر وطبعا لنا في نمرود وفرعون يعني امر واضح جلي أمر واضح جلي وقدوة لا وعبرة فسبحان الله هذه من العبر فالإنسان طبعا ينظر إلى القص القرآني ليست فقط أنها قصص وفقط ولكن ينظر أنها عبرة وعظة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا في الحبيب الثاني في طريقه الله في الفصل. ايه كانه. الحبيب الثاني في الفصل. السلام عليكم ورحمه في يا جماعه كده في صوت سلام عليكم كده يا جماعه في سنه ان شاء الله سلام عليكم طيب الحمد لله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال و الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بكم في الجنه يا رب العالمين وسنستكمل معا من سلسلة, سلسلة مباركة بعنوان تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب وهذه السلسلة المباركة من كتاب مبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم رب العالمين ان شاء الله تخطوا رابط الكتاب بإذن الله تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب وصلنا إلى الصفحة رقم 38 وتلاتين. صفحة رقم 38 وتلاتين. وأما به المصاب أن يعلم أن المصائب والشدائد تمنع من الفخر والخيلاء. تمنع تمنع من الفخر والخيلاء والتكبر. تمنع من الفخر والخيلاء والتكبر والتجبر فإنما نمرود لو كان فقيرا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه سبحان الله يعني لماذا تجرأ نمرود على أن يحاج إبراهيم في ربه لأنه كان يسمع ويبصر وعنده قدرة على الكلام و و ويفكر سبحان الله لكن حمله بطر حمله بطر الملك على ذلك وهذه من آفات الملك وهذه من آفات الملك سبحان الله وهذه من آفات الملك نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافي ايضا هناك, هناك هناك هناك قصة أخرى قصة فرعون لعنه الله نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافي رب العالمين فلو ابتلي فلو ابتلي فرعون بمثل ذلك لما قال أنا ربكم الأعلى فالإنسان مننا بإذن الإنسان لا يحزن إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض ماء وإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنقص في الأموال أو في الصحة أو في الأصدقاء أو في الأحباب لأن ذا ممكن يؤدي ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى التكبر والفخر والخيلاء طيب نريد حديث نسأل سؤال ونقول نريد حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التكبر نريد حديث ينهى عن التكبر نريد حديث يا جماعة ينهى عن التكبر إخواننا يا جماعة في البرامج الثالثة سمعيننا نريد يا جماعة حديث ينهى عن التكبر ايوه ليدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من كبر سبحان الله وفي هنا هنا أي حد اللي يفتكره كلام سليم لا يدخل لا يدخل من كان في قلبه مثقال حبه من كبر سبحان الله يبقى مثقال حبه من كبر حبه بسيطه او من خردل من كبر نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين فالإنسان ممكن يعني يعني يستدفي هذا الأمر يعني إيه يعني ما أتكبر على فلان أو علان لا نحسن منه هكذا لا ولكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الأمور بغير نظرتنا الله سبحانه وتعالى ينظر إذا الأمور ليست بنظرتنا، ولكن بنظرة تختلف تماما عن نظرتنا. الحارس يا جماعة لا يدخل لا يدخل ال لا يدخل الجنة أحد حارس صاح مسلم. في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء الحديث يا جماعة نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعفاية رب العالمين ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء ففتخال حبة الخردل دية يعني سبحان الله وزنها قليل جدا جدا جدا ف. تخيل انت ممكن تكون يعني في قلب في قلبك شيء مثلا ان انت راجل مدير فقد تتكبر لا الله سبحانه وتعالى والعفو والعافيه على الخادم او الذي يمسح الذي يمسح المكتب او الذي يكنس المكتب او الذي ينظف في المكتب او البائع الذي يبيع الذي يبيع واخدين بالكم يا جماعه البرنامج هو الواحد بيقع في يا جماعة صوت كده كده في صوت طيب الحمد لله طيب خير كلام سليم هو مش عشان بس فكروني هو الواحد بيعمل لوك مايك on ولا بيعملها ازاي بقى لنا كتير بنخش على البرنامج ده فالواحد ناس لوك مايك اون اه كنترول ايوه ايوه يعني انا مضطر اظبط لحظه بقى نظبط بمره الكنترول بيسقط ال نعم طيب قال الله تعالى قال الله تعالى وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله سبحان الله عابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عابوا رسول الله أن أغناهم الله ورسوله من فضله بعد أن كانوا فقراء وهذا من أعجب الأشياء دف تفسير السعدي لهذه الآية المباركة. وهذا من اعجب الاشياء ان يستهينوا بمن كان سببا في هدايتهم ومغنيا لهم بعد الفقر سبحان الله تخيل يعني هؤلاء المنافقين نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه اغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله ولكنهم و ولكنهم لم يحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من فضله ومن بركته ومن عز الإسلام ولكنهم حقدوا على رسول الله وعلى الصحابة نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية طيب قال تعالى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى طيب لماذا يطغى الإنسان يعني هل إذا أغناه الله سبحانه وتعالى من فضله هل يترك العبادة أم هل يترك دعوة الله سبحانه وتعالى هل يترك ان يدعو الله سبحانه وتعالى شيء عجيب فالإنسان منا جماعة إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من فضائله ومن نعمائه يحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت ليس معنى أن أغناه الله ونعتاه الله الصحة أن يترك الدعاء فهذا من الجفاء نسأل الله سبحانه وتعالى العفو لطيه طبعا بنقول يا جماعة هذه الآيات او الاحاديث تحفظ كما يحفظ كما يحفظ الانسان منا اسمه لو قلت دلوقتي لاخونا محمد هو نايم كده يا محمد ده اسمك ايه فيقول لي انا اسمي محمد محمود سمير طبعا مش هو صاحب من النوم مش هيقول لي بقى استنى مفكر نفس القصه لو واحد قال لك انا عاي... انا عايز حديث ينهى عن الكبر تكون حافظ الحديث يا جماعة زي اسمك عشان في أي وقت واحد يتكبر قدامك تذكروا بالله سبحانه وتعالى تذكروا بالله سبحانه وتعالى قال تعالى إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى فحريم بنا الا نضر اذا انعم الله سبحانه وتعالى علينا والا نستغني عما رزقنا الله سبحانه وتعالى بترك الدعاء لله سبحانه وتعالى ايضا الله سبحانه وتعالى ذكرنا بايه او ذكرنا ان بسط رزقي قد يؤدي الى ان يبغي العباد في الارض قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض يعني سبحان الله يعني امريكا امريكا بما فيها من خيرات وبما فيها من طاقات وبما فيها من عقول بشريه رهيبه وبما فيها من تكنولوجيا وبما فيها من كذا وكذا وكذا وكذا ولكنها نساء الله سبحانه وتعالى تبغي في الارض بغير الحق تبغي في الارض نساء الله سبحانه وتعالى العفو فعشان كده بنقول اذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بمرض ما فلتحمد الله لا تعلم لا تعلم ماذا تفعل بالمال ماذا تفعل بالصحة ماذا تفعل يعني سبحان الله ماذا تفعل بالتكنولوجيا يعني إنسان منا نفسه يجيب مثلا موبايل خلاص نفسه يجيب موبايل ويعني إزعلان جدا جدا ونجرش موبايل طيب ما أدراك إن هذا الموبايل قد يستخدم في طاعة الله يعني الإنسان منا قد يدخل على المواقع الإباحية نسأل الله سبحانه وتعالى عفوة العافية بضغط الزر واحدة يتحول العبد من طائع لله نتقي لله من الزهاد من العباد من الصالحين من القراء بضغط الزر واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى يتحول إلى فاجر وقد يعني يتحول إلى زاني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعفو فالإنسان منا يا اللغه العربيه الله سبحانه وتعالى على ما وهبه الله سبحانه وتعالى وعلى ما ضيق الله سبحانه وتعالى عليه من الرزق طبعا الأمر ده يعني ممكن قد يبدو يعني يعني صعب من حد يطبقه ولكن يعني هذا مما نتعلمه من علمائنا ويتعلمه من القران من السنه ان الانسان منا يحمد الله سبحانه وتعالى ان ضيق الله سبحانه وتعالى عليه الرزق وليحمد الله سبحانه وتعالى بسط الله له الرزق فمن رحمه الارحم الراحمين ان يتفقد عبده في كل حين بانواع من او ادويه المصائب تكون حمية من هذه الادواء وحفظا لصحة العبودية واستفراغا للمواد الفاسده المهلكة فسبحان من يرحم ببلائه كما قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتل الله, ويبتل الله بعض القوم بالنعم فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا سقاه دواء الابتلاء سقاه دواء الابتلاء وسقاه دواء الامتحان على قدر حاله طيب هناك حديث نريد يعني حتى لو بالمعنى أن الله يعني بهذا المعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي على قدر حال المؤمن هناك حديث بهذا المعنى نريد ان يكتب ان شاء الله على التكست في البرامج الاربعه نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين اخونا عادل معانا بحر السكون معانا نريد يا جماعة حديث أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الرجل على قدر حاله أو حتى بالمعنى. ايوه كلام سليم اه يبتلى المرء يعني نجيب الحديث هوت كلام سليم جزاك الله خير قلت يا رسول الله أي الناس اشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالامل فاليبتلى الرجل على حسب دينه ايوه كلام سليم اهو حديث اهو جماعه فابتلى المرء الرجل على حسب دينه فان كان اختنا فاتي قالت الحديث هو جزاه الله خير جزاك الله الرجل على حسب الاخر ان شاء الله بجزاك خير فابتلى الرجل على حسب دينه فإن كان فان كان دينه صلبا فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابطليها على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه قطيئة إبقى خادنا دلوقتي حديثين اتنين ده يعني نفسي أن هم يكونوا مطبقين في حياتنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقرا حبة من كبر. لا يدخل من كان في قلبه حبة من كبرياء. ايضا ولا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال حبه خردل من كبرياء حريص مسلم وايضا حريص يبتل المرء على حسب دينه يستخرج منه الادواء المهلكه يعني ان كان فيه كبر يعني يعني استخرج باذن الله سبحانه وتعالى ان واحد مثلا فيه شويه كبر مثلا يتكبر على العامل او ما شابه ذلك فيبتليه الله سبحانه وتعالى بمرض ما فينكسر. فينكسر لله سبحانه وتعالى واعلم انه عبد ضعيف ذليل فيلجأ الى الله سبحانه وتعالى حتى هذبه ونقاه وصفاه وأهله لأشرف المر... لأشر مراتب الدنيا وهي عبوديته ورقاه أرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته سبحانه وتعالى فالإنسان من المؤمن لا ينزعج إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض ما أو إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنقص في صحه أو في جاهل أو في مال ولكن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما ابتدأ لأن كما, لأن كما تعلمون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فالله سبحانه وتعالى قد يرسط الرزق لفلان أو علان ولكن لا يدري ما أين الخير طيب نسأل سؤال نريد حديث أن الصالحين كانوا أشد فرحاً بالبلاء ان الناس الصالحين كانوا يفرحون فرحاً شديداً بالبلاء طبعاً إحنا كناس لم وناس لم نربى على على حديث نبع السلام ولكن قد تربينا على ما تربى عليه اباؤنا معروف ان يحصل لك بلوى يادي المشكلة هذه يا المصيبه هذا مما يعني نتعلمه قد نتعلمه من ابائنا ومن البيئه التي حولنا ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فهؤلاء ربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم طيب طبعا هم يختلفون عنا ولكنهم بشر مثلنا طيب كان كانوا يفرحون بالبلاء هناك حديث ان العباد الصالحين أن العباده الصالحين كانوا يفرحون بالبلاء حد يا جماعه يعرف الحديث ده اخوان في غرفه حبيبي هناك حديث أن العباد الصالحين كانوا أشد فرحاً بالبلاء. العباد الصالحين كانوا أشد فرحاً بالبلاء. طبعاً أنا بقول بالمعنى بس أريد إن شاء الله إن أنتوا طبعاً المسموح أن أي حد يستعمل جوجل مسموح أن أي حد يستعمل مكتب الشاملة أي برنامج يقدر يجيب منه الحديث لأن الهدف ان احنا عايزين نعلم الناس ازاي يبحث عن الحديث ان شاء الله نستخدم هذه التقنيه في طاعه الله سبحانه وتعالى حديث العباد الصالحين كانوا اشد فرحا بالبلاء ابحث كما شئت في المكتبة الشاملة وهكذا كما يحلو لك المهم ان شاء الله انك تأتي بالحديث اللهم امين يا رب العالمين حد يا جماعه جاب الحديث طيب طيب الحديث له تكمله يا جماعه الحديث له تكمله <تصفيق> طيب ثم حارث بقى اشد الناس اشد الناس بلاء قال الرسول الله قال قلت يا رسول الله أي الناس اي الناس بلاء قال الأنبياء قلت يا رسول الله ثم ثم من قال ثم الصالحون ثم الصالحون وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه اختنا فاتي جابت الاجابه فعلا اه ولا اشد فرحا بالبلاء من احدكم بالعطاء وكان احدهم ابتلى بالفقر حتى ما يجد العباء احدهم الا العباءه يحويها تخيل يعني ما عنده شيء إلا عباءه سبحان الله وإن كان أحدهم لأفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء تخيل أنت واحد مثلا جنو مليون جنيه مننا بيبقى يعني طاير من الفرح سبحان الله بيبقى طاير من الفرح لكن سبحان الله يستوي فرحك هذا مع فرح الصالحون قبل ذلك إذا ابتلاه الله بضنك أو بألم أو بأي شيء كان يفرح كما تفرح أنت إذا رزقت المليون جنيه وهكذا طبعا هذه درجات يعني طبعا إحنا نحاول نحن إحنا نربي أنفسنا كيف يسلك المسلم سلوكه الصحيح السليم في ضوء الكتاب والسنة إذا ابتلاه الله بالبلاء فهذه الأحاديث قد تبدو يعني انت يا عم الشيخ انت عمال بتكلمنا مين هيطبق الكلام ده وقول يا أخي استعم بالله استعم بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز ممكن الكلام يا جماعة قد يبدو يعني أن هذا كلام ينطبق على الصحابة وان الصحابة هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى حتى وصلوا لهذه المراتب ولكن نقول هم بشر ونحن بشر سبحان الله وهناك كثير جدا من الصالحين في عصرنا هذا قد يقارب من أفعاله افعال الصحابه كثير جدا من علماء الصالحين يفعل افعال فعلها الصحابه لانه لان الصحابه اخذوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم والقران والسنه وطبقوه فالانسان منا بيحاول ان يعود نفسه ويحاول ان هو يعني يطوع نفسه وما اعتاد عليه من تربية الأب والأم اللي قد تكون بخلاف السنة أو البيئة التي يعيش فيه فالإنسان منه يستشعر أن الصالحين كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء طبعا هذه درجة عالية ولكن الإنسان منه يعني كما تعلمون يستعن بالله. يستعن بالله فأي حاجة جماعة تحدث للانسان يعني يقول الحمد لله وأفوض وأمر إلى الله اللهم أجعل كل قضاء قضيته لخير يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة الانسان منا لما يعني استشعر هذه الاحاديث هيجد ان الله سبحانه وتعالى يرقيه ويرفعه الى اعلى الدرجات حتى يعني يصل يوم القيامه الى ان ينظر الى وجه الله سبحانه وتعالى وهذه لذة لا تعادلها لذة طيب ان الله يمتحن العبد ليكثر التواضع له والاستعانه به ويجدد الشكر على ما يوليه من كفايته وياخذ بيده في شدته اسمع لماذا لماذا لان دوام العافيه لأن دوام العافية والنعم يضطران الانسان يعني يعني لو جينا كده صفحه 38 خلاص نمرود ما الذي حمله أن حاجه ابراهيم في ربه فرعون ما الذي حمله وان قال انا ربكم الاعلى ايه ايه المجنون ده يقول أنا آل ربكم الأعلى تبنون سبحان الله سبحان الله طيب وبعكنا صفحة رقم 41 صفحة رقم 41 وما يتسلى به المصاب أن يعلم أن المصيبة تفتح على العبد أبوابا من العبادات الظاهرة والباطنة كالدعاء والإخلاص والإنابة مدير بتاعك أرفك واخدين بالكم مراتك أرفاك ابنك أرفك جارك أرفك سبحان الله كيف تروح تصلح العربية ولا العجلة ولا تصلح أي ولا تصلح الخلاط ولا تصلح الغسالة الناس عارفين صح السلوك المعتاد للغير ملتزم على طول يا دي القرف يا دي المصيبة لا سلوك المسلم خلاف ذلك طيب نريد أن نذكر من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الابتلاء بمصيبة او ايات يعني دلوقتي الخلاط بتاع المطبخ للاخت الفرنية باص تقول ايه او تعمل ايه الفلاني, الفلاني الاخر فلاني شغل على ماكينه ما وحصل لها عط يقول ايه ويعمل ايه الأخت الفلانيه الاخت الاخ الفلاني شغال على الكمبيوتر والكمبيوتر هنج منه يقول ايه وهكذا ما هو السلوك المسلم الملتزم اذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنقص في الاموال والانفس والثمرات ايوه نعم كلام سليم اختنا قالت نقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى انا لله وانا اليه راجعون اللهم البيده من ايه من نوى السيئه قال النوى السلام اللهم اجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما علمنا الله سبحانه وتعالى انا لله وانا اليه راجعون ربنا بشرنا قال اباه والائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون يعني على سبيل المثال انا احكي لكم قصه لي أنا حصلت معانا من اسبوعين نزلت بلدتي متغمر بينه وبينها حوالي بينا وبين العاشر من رمضان 84 كيلو واول ما وصلت حتى احسست بالم في اسفل الظهر غبت اعادت يومين اتني اعادت السبت والحد الحمد لله على كل حال ويعني حمدت الله سبحانه وتعالى جيب بعد كده نزلت يوم الجمعة لفجرة دي برضو وصلت ما وصلت الى بلدتي انا شغال في العشر من رمضان وبسافر مضغامة دي بلدتنا اللي تربيت فيه انا شغال في العشر وقعت في العشر برده التوليد برده بألم في الظهر أسفل الظهر نفس الأعراض بالظبط ورجعت تاني العشر من رمضان وحمدت الله سبحانه وتعالى على كل حال إلى أن هداني الله سبحانه وتعالى إلى معرفة السبب ده يا جماعة بنقول أن المسلم إذا استعان بالله سبحانه وتعالى فتح الله سبحانه وتعالى عليه من باب علمه واستطاع أن يتغلب على البلاء خلاص؟ فيوم بالضبط يوم الحد ذكر الله سبحانه وتعالى بمقولة لجار لي قال لي أنا كنت قاعد على المكتب وكان شغله على الكمبيوتر وكده فكان بيقعد بالساعات فبيحس بالم اسفل الظهر عارفين يا جماعه الدكتور قال له الم اسفل الظهر في الجانب الايمن في الجانب الايمن يا ترى يكون السبب ايه ده يعني سبحان الله ألم في الجانب الايمن اسفل الظهر حد عارف البسيطه يا جماعه شديده الواحد بيحط المحفظه اللي فيه الفلوس يعني في الجانب الايمن فطبعا بتبقى الواحد لما يبقى قاعد مببقاش مستقيم فعشان كده بيتسبب ذلك في الم الظهر سبحان الله فربنا ذكرني بهذه المقوله اللي قالها لي جاري من حوالي اربع شهور فهداني الله سبحانه وتعالى الى توصيف المشكله الى ان الواحد لما يجي سوق لمدة ساعتين او ثلاثة يشير المحفظة بحيث ما ياثرش على عارته فبالتالي يؤدي الى آلام في الظهر طيب ما حد سمعني فالانسان منه اذا ابتلي بشيء فهذه المصيبة تفتح على العبدي عباده في ظاهرة وباطنة كالدعاء يا رب انا يا رب ضهري بيوجعني يا رب شفين يا رب يا رب حل لي مشكلتي وهكذا يعني تجئ الله سبحانه وتعالى يا رب شفيني يا رب يا رب اكبرني يا رب ارفعني وهكذا فربنا سبحانه وتعالى يجيب له حل هذه المشكلة بدا بدل مكان الواحد بيقعد لمدة ساعتين او ثلاثه ومحافظه ورا فيجيبه يبدأ يشيل محفظه ويعد كذلك برضو بنقول اللي قاعدين على الكمبيوتر اللي فترة كبيرة ما تحاولش تقعد ومعاك المحفظة عشان ما تأثرش على الظهر الظاهر قال تعالى إذا مسكم الضر في البحر ضل ما انتدعون إلا إياه فربنا بسبب الأسباب كثير جدا من الكفرة أسلم آآ لما أنجاه الله سبحانه وتعالى في البر أو إذا مر به ضائقة وكثير جدا من المسلمين اهتدوا بعدما اتلاهم الله سبحانه وتعالى بمصائب ونكبات يا رب لما تنجين يا رب إن شاء الله أنا هتعبد أو هنشر الدينك وهكذا وقال تعالى مبينا أن العبد في أزمة البلاء يكون أقرب بإخلاص حتى ولو كان مشركا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذن إذا تليت بشيء فأعلم أن أنت بتخلص لله ببقى إخلاصك 100% حتى ولو كان مشرك حتى ولو كان مشركا بتجد أن خلاص انسدت السبل فإذا ركبوا في الفولك ما فيش حد لا في قريب ولا بعيد ولا مبالتها تنفع ولا لسلكها ينفع ما فيش حاجة لا هو الجئ الله سبحانه وتعالى فقال تعالى في الأنبياء رجوع الله سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه أي راجعين إليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ونسال الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويكون في الجنة وإن شاء الله معادنا إن شاء الله يوم الاثنين الجاي هيبقى الساعة إن شاء الله تسعة وربع كده عشان صلاه العشاء بتخلص في مصر على الساعة تسعة وربع نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منكم صالح أعمال ونسال الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياكم وإحنا كده خدنا كم حديث يا جماعة خلنا كده حوالي نتاد أحاديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خرد من كبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامثل فالامثل وكان أحدهم أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء فنحاول إن إحنا نطبق هذه الأحاديث ونحاول إن إحنا نطبق هذه الآيات. جزينا اياكم الايه اللي احنا قلناها دلوقتي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض اي حد يا جماعه يقول انا نفسي انا نفسي كن معها فلوس فتقوله خلي بالك في شوط الشهره رقم خمسه وعشرين قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض لا فيه. فهذا تنبيه وهذا ترهيب لكل من يعني تمنى المال أو تمنى الرزق لا يدري ماذا سيفعل في هذا الرزق نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكم اللقاء إن شاء الله